وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَقَلَقْنَا فِيكُمْ الْجَوَاجِرَ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا أَفْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا سَنَأْتِيكَ مِنْ الْمَعَاصِرَاتِ مَاءً فَتَجَجَّ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ آلَفَّاتِ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ وَفُطحةِ السَّم فَكانَت أَموبَ وَصُ الجِبَ فَكانت السَّرَابَ إِ جَهَّ مَكََت مِفادَ المِ الطَّائينَ مَأَبَ ل بِثِينَ فِيهَا أَحقَابَ لاَا يَلبُونَ فِيهَا بَْضَ ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا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 الْمَلَائِكَةُ لَا تَطَفَّلُ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اسْتَقَامَ إِلَى رَبِّهِ مآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ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 فَالجِبَالَ أَرْسَاهَا مَثَانًا لَكُمْ وَلِأَنَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَ أَفْقَاصٌ أُمَّةٌ كُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَن طرى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 إنما أنت منذر من يخشاها فأنهم يوم يرونها لم يلفتوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى أو يذكر فتنفعه الذكرات أما من استغنا فأنت له تصدات وما عليك ألا يذكات وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهات كلا إنها تذكره كَمَا شَاءَ ذَكَرَ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَتٍ مَرْقُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ أُتِلَ الْإِنْسَانَ مَا أَكْثَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَحْشَرَ كَنَّا لَهُ مَا يَقْضِي مَا أَمَرَ فَانظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شقا فأنبتنا فيها حفا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاتية وأفا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاقة يوم يفر المرء من أخيه وأم وا ابيه وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يوم اذن شأن ينيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليهم عبوس ترهقها قترا أولئك هم الكفرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس خورت وإذا النجوم كذرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت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 وَإِذَا الْقَمَرُ بَزَغَ تَرَىٰهُ مُرْتَهَنًا كَأَنَّهُ خِصْفٌ مَّسْكُوبٌ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ تَرَىٰهَا عَبَسًا دَكَّتْ وَهِيَ تَغْشَىٰ وَإِذَا النُّجُومُ ذَهَبَتْ تَرَكُوهَا ضَامِرًا وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ رَأَيْتَهَا رَقِيقًا وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ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 وَإِذَا كَانُوا هُمْ أَوْزًا هُمْ يَخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ يَوْمًا عَظِيمًا يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ فِي وما أدراك ما شكين كتاب مرحوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تسلى عليه آياتنا قال ساطير الأولين كلا بل وَنَعْلَىٰ عَلَىٰ قُرُبِهِم مَّا كَانُوا يَفْسِمُونَ كَأَنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ مَّحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ كَأَنَّ إِنْ كَانَ فِي كِتَابِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الَّذِينَ فِي كِتَابٍ مَّرْقُومٍ يَشْهَدُونَ مُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ فِيهِ فِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاج من تسني من عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يترامزون وإذا انقلبوا إلى أهل رَبُّهُمْ فَكِهِينَ وَإِنَّا رَأَيْنَا كَانَ هَؤُلَاءِ لِلَّهِ النُّون وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَيَوْمَئِذٍ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الَّذِينَ يَمْكُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كانوا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 بسم الله الرحمن الرحيم والزماء ذات الموج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخفود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود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 تصلى نارا حامية يسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أجوه يومئذ ناعمة لسعيا راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب موروعة ونمارق مصفوفة, مصفوفة وذرابي مبتوتة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 كلابا لا تكرمون اليتيم ولا تحاطون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما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 يَظُنُّ أَهْلَكُ مَا لَن بُدَا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ فلقت حمل عقبة وما أدراك ما العقبة فافكر قبة أو إطعام في يوم ذي مسربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة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 كَانَ الثَّامُدُ بِقَرْوَاهُمْ حَائِلِينَ لَعَثَ اشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَأَنَّهُمْ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يُقَامُ عِقْبَاهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 وأما من بخل واسترنا وكلب بالحسنا فسنيسره للعسرا وما يغني عنه ماره إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسن فيرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلات وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عادا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 فإن مع العسر يسراً، إن مع العسر يسراً، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فالراب بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين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 إلى ربك الرجعات أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوات أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرات كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية فلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر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 أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَقَبِيرٍ بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يفون كالفراش المبتوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازين فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازين فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار حامية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 فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم وَلَا يحب على طَعَامِ المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاةهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم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 وأن الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح لحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم ثبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما